كنت نفكر نكره حياتي علاكي كنتي وكي وليتي كنتي حنا ما في وقتك ووقتي كنت مروق عليدي لي بيني وبينك نات واش راكي تجيبي ورايا ya ou hadiri baytou netekeddi dia yeched der foa reh telili rah wemou toul haditi maaya tidiniou milketa wala shla kitji moraya wjou ma bient basoura ghadak fi haya badem kayn li 3ayt w golli 3ayt ghanhrazik fi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 يا عم سيدي مولاي لكن هو في <تصفيق> اللي وراي هيك ما فيو <تصفيق> في قضيه اخرى بدي اركن اللي بعيد في الحكايه niliaa mbona hapo zifiri bila hayaa ومد الكيل باللعين وباللعين في <تصفيق> الحكايه